ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لنقط الله أكبر من نقطكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالَاوا رَبَّّنَ أَمَ الثَّنَثْ نَتَيننِ وَأَخْيَيتَ نَثْنَتَيين فَعسَرَتْناَا بِذُنوا بِنَا فَهلْ إِى خُروج مِنْ سَبِي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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم يزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار